لا أستطيع أن أخيب الجروس الذي تجرب ولكن أحب أن تخرج وتشاهد كثيرا الحلقات في الوادي ويهي ذلك الجو اللطيف نعم ما شاء الله ماهي سيجاجد على الوادي ولا حاجة يجسرون جلبة العلم مستبيحون كأنهم مالسون الدنيا روما يبرس المسجد ياد <تصفيق> من يدرس في ماذا يا سيدي تجر اخراء اين ماء طيب يدرس تحت اشجار او هواء طيب ما شاء الله واعدناك ماء في وقت البرد برد اشدي لا في وقت الحر معتدله على أحسن نورا والفضل في هذا لله سبحانه وتعالى قد يشعر أنك تبقى إلى نفس لو قريت إلى المكتبة تجد فيها تجرى في خمسين بعضها نعم ما شاء الله سبارة الله يعبدون على ما هم عليه أسأل الله بارك فيهم وأن يجيئهم خيرا صبروا صبروا على الرجل الناشف والخول الذي أكثره ما وماذا يعني وعلى البطاني الحرشة في النوم والحمد لله صعبهم يجدون لهم تحت الدرج ما ويختبئ تحت الدرج ما تجري بعد نعم ثم وخرج حادث اي نعم بعد سنتين وخرج داعي الى الله نعم وهكذا قال الله صلى الله عليه وسلم قسمه الذين النار بالشهوات يصرون على قال ويعلم الله الله عذبهم ليس يزوجين لا نساعدهم بشيء إلا بالمعكة الذي سمعتمه وماذا فذالثا المسكن وبعضهم يذنون ومسكنوا محدة والحمد لله فيحبّدها يا حبّدها لو خرج إخواننا ليروا ما إخوانهم عليه نعم ويعرفوا كذبا الدعايات والله مستعب والحمد لله وانا كما قلت لك لا اشتبع انا في هذه الدروس التي تذرت ف... ولست اتحجر على احد من الطلاب فاني ما اريد ولا اريد ان احطمهم او اذرف فيما يرى انه ينفع الاسلام